تعالى رحمه الله قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فانا كفرانا لسعيه وان له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون وقوله فمن يعمل من الصالحات من التبعيد من الصالحات فمن يعمل أي من من تقدم ومن تأخر من يعمل من الصالحات شيئا من الصالحات فلا كفران لسعيه سواء كان من الفرائض أو من النوافل من صلة الأرحام وهكذا معونة الضعفاء وغير ذلك من أعمال الصالحات فالله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت وهو مؤمن فكلهم أعمالهم مسطرة مكتوبة الله سبحانه يخصيها لهم ويعدها عدًا لهم ويجازيهم يوم القيامه عليها فلا يضيع عند الله سبحانه وتعالى عمل من الاعمال صغير وكبير فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره اوضع الكتاب الايه امم فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مَشْفُوقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ كُلُّهُمْ سَطَّرٌ مَكْتُوبٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا اعمال العباد محصيه واعمال العباد مسطره مكتوبه في دواوين اعمالهم وصحائف اعمالهم تنشر يوم القيامه فمن يعمل من الصالحات يطمئن مع توفر هذه الصفه التي لا يقبل معها لا يقبل عمل الا بها وهو مؤمن واما الكافر فقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله لا عمل يقوم مع الكفر ولا عمل يقبل مع الكفر بالله سبحانه وتعالى فنابد من توفر هذا الشرط في قبول الاعمال الصالحات وهو مؤمن بالله سبحانه وبرسوله وباليوم الاخر وبالملائكه وغير ذلك ما يجب الايمان به مصدق بالله ومصدق برسوله ومصدق باليوم الاخر مصدق بالامور الغيبيه من الملائكه وامور الجنه والنار مصدق للرسل اجمعين وهو مؤمن ولم يذكر ما يؤمن به اطلقه وهو مؤمن بما يجب الايمان به ولم يقله مؤمن بالله واذا قال مؤمن بالله معنى مؤمن بما جاء من عنده سبحانه وتعالى وهو مؤمن بالله وبرسوله وبما جاء عنهما فهذا الذي يقبل منه العمل الصالح من صلاه فرائض والصلاه نوافل ومن صلاه ارحام ومن اعانه ضعيف وهكذا من هذه الاعمال المحبوبه الى الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وقد علمت ان من هنا تبعيضيه لانه لا يمكن ان يطيق جميع الاعمال الصالحات التي بها ولكن يعمل شيئا من الصالحات فالله ما يضيع عمله لا يضيع عمله وقيل من زائده وليست تبعيضيه فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن وهذا محتمل من يعمل الصالحات التي امر الله سبحانه وتعالى بها ويتقن لهم استطاع فيها وهو مؤمن فلا كفران لسعيه اي لا جحود لسعيه ولا يجحد لعمله فلا كفران لسعيه اي لا كفران لعمله فلا يجحد عمله ولا يبطل ثوابه ولا يضيع جزاؤه بل يشكر ويثاب على هذه الاعمال الصالحات والله يشكر له سعيه والمقصود بالسعي هنا العمل فلا كفران لسعيه اي لا كفران لعمله والسعي يطلب ويراد به العمل كما تقدم معنا في الصحيح البخاري وهناك ذلك فلا قفران لسعيه أي لا قفران لعمله معناه لا جحود لعمله لا بطلان لثوابه لا تضيع لجزائه بل يشكر ويثاب على هذه الأعمال والقفران والكفر ضد الإيمان وهكذا يطلق ويمقصص به الجحود جحود النعمة وهو ضد الشكر إما أن يكون ضد الإيمان الكفر أو ضد الشكر فهو بمعنى الجحود الذي هو جحود النعمة معنى انه ما هو شاكر وبمعنى ايضا كذلك من يكون ضد الايمان معنى انه كافر بالله سبحانه وتعالى وليس بمؤمن فلا كفرانا لسعيه هذا ما هو مؤمن المؤمن هو الذي كما سمعت لا كفرانا لسعيه فلا يخسر سعيه ولا يهدر عمله بل يحفظ له كما سياتي وان له كاتبون فهذا شان اهل الايمان ان الله يحصي عليهم اعمالهم يكتم لهم اعمالهم والكفران مصدر وهكذا أيضا الكفور مصدر والكفر ثلاث مصادر لفعل واحد كفر كفرانا كفرا كفرا كفرا كفرا كفر كفورا كلها مصادر لفعل واحد وقد تتعدى مصادر الفعلي كما في الكفران وكما في الشكر أيضا يقال شكران ويقال شكر ويقال شكورا شكر شكرانا وشكر شكرا وشكر شكر شكر شكورا وهاكن ايضا الففران والكفر والكفور كلها مصادر لفعل واحد فلا كفران لسعيه فلا يكفر سعيه ثم بين ما يؤكد لانفه وان له كاتبون اي ان له اين عمله هذا الذي لا يكفر حافظون فاننا نامر حفظتنا اي ملائكتنا ان يكتبوا عمله ونجازيه على ذلك انا له لعمله كاتبون حافظون لاننا نامر الحفظه بكتبه فنجازيه بعد ذلك عليه كما سمعت في الايه التي ترادف هذا اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن هذا من فضل الله لا يضيع اعمالنا ولا تضيع اعمالنا عنده ما يضيع مالا له لا تضيع اعمال عنده فالله رحيم كريم يجازي على الدقيق من الاعمال الصالحات التي ربما الشخص لا يلقي نها بانا ولا تكون عنده عظيمه الله يقول لا, لا تحسبوه اينا الله سبحانه وتعالى يأمر العباد بالعمل وهو يحصي وهو يثيب على العمل اليسير بال اجر الكبير وَإِنَّ لَهُ لَكَ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَقَوْلُهُ حَرَامٌ اخْتَلَفَ وَخاضَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا فَقِيلَ مَعْنَى حَرَامٌ أَيْ مُمْتَنِعٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَيْنَا سَتَرْجِعُ إِلَيْنَا وَسَنُجَازِيهَا وَنُحَاسِبُهَا وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَالسَّاءَ صَنَّاهَا وَانْتَهَيْنَا مِنْهَا أنها ما تعود إلينا هذا حرام ممتنع بل سيعودون إلينا ويؤوبون إلينا ونحاسبهم على أعمالهم فيكون معنى الآية على أن لا هنا أصلي أي ممتنع على قرية أهلكناها واستأصلناها عدم رجوعها إلينا بل سترجع إلينا ونحاسبها ونجازيها أي هذه القرية المهلكة وغير هذه المهلكة كلهم سيرجعون إلينا ونحاسبهم وقيل لا زائدًا وحرام على قريه اهلكناها انهم راجعون الى الدنيا ما ترجع تكون لا زائده فعلى هذا يكون المعنى وحرام على قريه ممتنع على قريه اهلكناها انها ترجع الى الدنيا ما ترجع قريه الى الدنيا اهلكناها فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون فالقرى والاشخاص الافراد والمجتمعات اذا اهلكت او ماتت مات اهلها فلا يعودون ولا يوصون لا يستطيعون توصيه ولا اله لهم يرجعون حرام على قريه اهلكت اهلكناها ان ترجع الى الدنيا وعلى هذا تكون لا زائده على هذا التقدير ممتنع على قريه اهلكت انها ترجع الى الدنيا زائده وعلى القول الثاني وحرام على قريه اهلكناها انهم اي عدم رجوعهم انهم لا يرجعون فتكون لا هنا اصليه وتقدير الكلام عدم رجوعهم بل سيرجعون الينا وسنجازيهم يوم القيامه اما انها قريه نهلكها خلاص انتهى امرها ابدا بل نهلكها وحرام عليهم انهم لا يعودون بل سيعودون الينا ويرجعون الينا ونحاسبهم ونجازيهم على اعمالهم وعلى هذا تكون لا هنا اصليه وتقدر في المصحف بعدم حرام على قرية أهلكناها عدم رجوعهم إلينا بل سيرجعون إلينا وعلى الأول يكون التكذير وحرام على قرية أهلكناها رجوعهم إلى الدنيا حرام عليهم ممتنع أن يرجعوا إلى الدنيا لأن من مات ما يرجع إلا يوم القيامة بعد البعث والنشور أو عند البعث والنشور يوم القيامة وأما قبل ذلك فالله يقول كما سمعت في الآية المتقدمة فلا يستطيعون توصية أخرى ولا الى اهلهم يرجعون فلا احد يوصي ولا يرجع بعد الموت خلاص انتهى امره وقوله حرام على قريه حرام مبتدا تفضل حرام مبتدا والمصر المؤول من ان ما دخلت عليه خبر وحرام على قريه عدم رجوعها الينا وحرام على قريه راجعون الى الدنيا راجعون لا يرجعون راجعون اما لا زائده او اصليه فحرام معتدا والمصر المؤول من انه ما دخلت عليه خبر انهم لا يرجعون عدم رجوعهم او انهم لا يرجعون اهلكناهم راجعون الى الدنيا من غير عدم فيكون المصر المؤول هو الخبر سواء قلنا بانها لا زائده فاذا كانت اصليه تقدر بعدم واذا كانت زائده لا يوت بها في تاويل المصر لانها زائده فلا تاتي بها في تاويل المصر وانما تاتي بالاصليه وتضع مكانها عدم عند التأوين فالحاصل هذا وعد الله الحق أن القرى المهلكة حرام عليها أن لا تعود بل ستعود إلينا وترجع إلينا أو أن القرى المهلكة حرام عليها الرجوع إلى الدنيا بعد هلاكها ممتنع الرجوع إلى الدنيا بعد هلاكها ينتهي أمرها خلاص تنتهي فحث على الأعمال الصالحة سبحانه وتعالى وحث على الإيمان الذي به تقبل الأعمال الصالحة واخبر جل وعلا من توفر فيه ما ذكر ان سعيه لا يكبر وان سعيه يكتب تكتبه الحفظه الملائكه يوم القيامه ينشر لصاحبه ويجد من الفرح بعمله ما يجد ها امقراه كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه في بعض الايات وطوفا هذانيه هذه الجنه فهذا وعد الله سبحانه لمن كان يعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا القليل والكثير كله محصي لنا فما على الإنسان إلا أن يجتهد وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول قال رحمه الله قوله فمن يعمل من الصالحات ما هي من هنا فمن يعمل من الصالحات نعم تبعيضيه فمن يعمل شيئا من الصالحات بعض الصالحات اي شيء من الصالحات يكتب له بقيد الايمان وقيل زائد فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فانا كفران لسعيه وهي بعد الشرط ومن تزاد في سياق النفي وهكذا في شبه النفي كالشرط ايضا يعتبر من شبه النفي قال قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من يعراب جملة وهو مؤمن هذا القيد هذه الجملة ما يعرابها حالية فهي قيد وتقييد وليس على الإطلاق من يعمل من الصالحات فلا كفران لسعية أبدا وهو مؤمن هذا الذي لا كفران لسعية وأما الكافر فيطعم طعمه في الدنيا بعمله الصالح فقط عمله الصالح في الدنيا الكافر يطعم به وهذا جزاؤه وعمه في الاخره فليس له جزاء الا النار قال لا يجحد ولا يبطل سعيه من مقصود بالسعي العمل فلا يبطل عمله لا يجحد ولا يبطل سعيه بل يشكر ويثاب عليه قوله انا له كاتبون لعمله حافظون وقيل معنى الشكر من الله المجازاه قوله تعالى وحرام على قريه قرأ حمزه والكسائي وابو بكر وحرب واهل المدينه يقرا وحرام على قريه واهل الكوفه يقرا وحرم على قريه هما بمعنى واحد ونغتان يقال حرم ويقال حرام كما يقال حل وحلال قال حل وحلال وحرام وحرم بمعنى واحد اذا قلت حرم عليه كذا اي حرام عليه واذا قلت حرام على الاصل هو بمعنى حرم عليه كما تقول هذا حله حل وهذا حلاله هذا حل لك وهذا حلال لك كله بمعنى واحد كما ساتي قراءتان سبعيتان وحرام على قريه وحرم على قريه قراءه سبعيتان قال قوله تعالى وحرام على قرية قرى حمزة والكسائي وأبو بكر من هم الأخوان إذا أطلقا في القراء حمزة والكسائي قرى الأخوان حمزة والكسائي باعتبار تقارب القراءة أخوان وأن لا ليس بأخوين فكثيرا من يشتركان في القراءة وحرم بكسر الحاء بلا الف وان قرن الباقون بالالف حرام وهما لغتان مثل حل وحلال اي مثل قونك حل وحلال فيرفع على هذا واذا لم تقدر شيء مثل حل وحلال قال ابن عباس سمعنا الايه وحرام على قريه اي اهل قريه نعم لا شك ان المقصود الاهل واما القريه فهي جدران وابنيان فلا تعذب وانما اهلها يعذبون ويجازون فهي يكون حرام على قريه حرام على اهل قريه اسال القريه واسال القرية, القريه اي اهل القريه لان القريه الجدران لا تسال التي كنا فيها قال معنى الايه وحرام على قريه اي اهل قريه اهلكناها انهم يرجعون بعد الهلاك وعلى هذا لا زائده على هذا المعنى اهلكناها ان يرجعوا بعد الهلاك فعلى هذا تكون لاصله سنه تادب مع القران يقال صله ويجوز ان تقول زائده من حيث الاعراب لا من حيث المعنى فان المعنى تفيده معنى وليس هناك حرف في كلام الله لا معنى له حرام ان يقال هذا وإنما زائد من حيث الإعراب زيادة إعرابية لا زيادة معنوية فالقرآن ليس فيه زائد لا معنى له ولا يكن في الإعراب لا بس أن تقول زائد وإلا لها معنى وهو التوكيد فإن الكلام معها أبلغ من الكلام بدونها قال قوله تعالى أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك فعلى هذا تكون لا صلةً وقال اخرون الحرام بمعنى الواجب نعم قال جماعه بمعنى الواجب وقال بعضهم الحرام بمعنى الممتنع يمتنع هذا الشيء علينا ان يرجع الى الدنيا ما يكون هذا رجوعه من الدنيا ولا زائده وبعضهم يقول حرام بمعنى واجب علينا اذا هلكنا قريه انها لا تعود الى الدنيا ان تعود الى الدنيا وقال اخرون الحرام بمعنى الواجب فعلى هذا تكون لا ثابته معناها واجب على اهل القريه اهلكناها انهم لا يرجعون لنا الدنيا اذا كان بمعنى واجب فتكون هنا لا اصليه وهكذا اذا كانت بمعنى يمتنع تكون ايضا يجوز فيها ان تكون اصليه عدم رجوعها يمتنع عدم رجوعها الينا بل سترجع الينا فمعنى ان في حرام ين يمتنع يقال بمعنى يجب اي واجب علينا قال فعل هذا تكون لا ثابته معناه واجب على اهل قريه اهلكناهم انهم لا يرجعون الى الدنيا من قرى التي تهلكنا شك انه ما فيه احد يرجع الى الدنيا ابدا من مات لا يعود الا يوم القيامه وانما يبقى في حياه برزخيه إما معذب وإما منعم وعذابه على الروح والجسد أو على الروح فقط وبين الروح والجسد اتصال فإما من يعذب الروح والجسد أو تعذب الروح إذا كان من أهل العذاب هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة تارة تعذب الروح منفصلة تارة يردها الله سبحانه إن شاء وعذبها مع الجسد والله على كل شيء قدير وهذه الحياة لا نعلم حقيقتها تسمى بالحياة البرزخية حياة الغبر وقال الزجاج معناه وحرام على أهل قرية أهلكناهم أي حكمنا بهلاكهم أن تتقبل أعمالهم أقوال مختلفة يخوضون في هذه الآية جداً وهذا اختصر هنا رحمه الله أي حكمنا بهلاكهم أن تتقبل أعمالهم نعم لا تتقبل أعمالهم لأنهم لا يرجعون لا يتوبون أن تتقبل أعمالهم لأنهم لا يرجعون أي لا يتوبون والدليل على هذا المعنى أنه قال في الآية التي قبلها فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر على سعيه أي يتقبل عمله ثم ذكر هذه الآية عقيبه وبيّن أن الكافر لا يتقبل عمله وحرام إلى آخره هذا معنى ذكره الحاسم فيها اكثر من معنى هذه الايه ومن رجع الى التفسير السعلبي خاض فيها او الواحدي خاض في معنى هذه الايه فهي اما ان تكون حرام ان يمتنع على قريه اهلكت انها تعود الى الدنيا او يمتنع على قريه اهلكت عدم رجوعها الينا هذا على معنى يمتنع عدم رجوعها الينا فتكون ناعلا اول معنى الاول زائده وعلى المعنى الثاني اصليه وفي التاويل تقدر بعدم وحرام مبتدا والمصر خبر حرام مبتدا والمصر خبر او يكون معنى حرام واجب علينا او واجب على قريه اه اهلكت انها لا ترجع الى الدنيا أنها لا ترجع إلى الدنيا واجب واجب على قرية أهلكت عدم رجوعها إلى الدنيا هذا إذا كان بمعنى واجب ومنه من قدر بهذا التقدير الذي ذكر أنه قال أن تقبل أعمالهم حرام على قرية حكمنا عليها بالهلاك أنها تقبل منهم الأعمال لأنهم لا يرجعون لا يتوبون إذا أهلكوا خلاص انتهوا كيف سيعودون ويتوبون؟ لأن الله يقول فيما تقدم فيما يعمل من الصالحات هذا وفق في الحياة الدنيا قبل الموت وفق أما هذه الغري التي أهلكناها هذه حرام عليها خلاص ما لها أعمال تقبل لأنها انتهت على قفرها وعلى جحودها فلا يرجعون لا يتوبون فليس لهم أعمال تتقبل لأنهم ماتوا على القفر بالله سبحانه وتعالى وهذا قول لبعض أهل العن والفارس يقول الكلام على إضماره وحرام على قليه حكمنا باستئصالها او بالختم عليها ان يكون اهلها او ان يتقبل من اهلها عمل وهو معنى هذا الكلام الذي ذكر هذا قول الفارسي ان الكلام على تقدير على اضمار محلوف حرام على قليه حكمنا باستئصالها او بالختم على قلوب اهلها ان يتقبل منهم عمل لانهم لا يرجعون لا يتوبون هذا قول فارسي الذي ذكره رحمه الله تعالى والكلام قال على تقدير وعلى اضمار فيكون معنى الكلام حرام على قريه الساصلناها او ختمنا على اهلها بالقلوب ان يتقبل منهم عمل لانهم لا يرجعون اي لا يتوبون مختوم على قلوبهم او قر ينتهت اهلكت فهذه لا يقبل منها عمل والدليل على هذا المعنى فمن يعمل من الصالحات لانه تقدم هؤلاء تغبن اعمالهم لانهم ماتوا على الايمان وعملوا صالحا قبل الموت وهؤلاء ما لهم اعمال متقبلة لانه ختم على قلوبهم وما تعلى الكفر فليست لهم عمل متقبل هذا قول الفارسي رحمه الله تعالى واما قول الحبر ان امه بن عباس هو ما اشرنا اليه قبل هذا حاصل معنى هذه الايات فعندما نساله قوله فلا كفران ما هو كفران هذا في اللغه مصدر نعم احسنت وهل هناك مصدر اخر الكفر وهل ثالث موجود القفور هل لي هذا نظير في الثلاث مصادر يقابله في المعنى الشكر والشكران والشكور احسنت ثلاثه مصادر تقابل هذا في المعنى وهي مثله في المصادر الثلاثيه قونه لسعيه من مغصود لسعيه ليعمله احسنت إنا هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك